ونصحي ونصحي ونقول بسم الله ونشر الا انفسنا بسيئات اعمالنا من يهده الله فلا يضل له ومن يضلل الله وحده لا عبده صلى الله عليه وسلم وبعد قال ابن ابو الخريف الله صدت القطبة وقد أعرضت المساله أعطف النسمة وفكر رقش قال أوليسك لك لا قال لا أعطف النسمة والمليحة الضرور والفيق على ذهر رحم فإن لم قطق ذلك فامر بالمعروف وأن عن المنكر فإن لم قطق ذلك فكف لسانك إلا منطرج هذا الحديث الشاهد منه الترجمة هو قول صلى الله عليه وسلم يات على ذره وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بهذه الترجمه قول من يصل ضر اضاله معه من يصل هذا الحديث هذا اللفظ وانما صلى الله عليه وسلم على والفين اعلى ترجم فكيف ترجمه الله هذه الترجمه ما انها ليس الحديث ولا الشف الله سبحانه وتعالى اعلم ان قوله الله عليه وسلم على يشمل كانوا مبادئا وكانوا العبد لكن هذا الرجل جائد عظيمة تدل على فقهه وسبقه فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم علمني عمل الخير من جن علمني عمل يدخلني الجن قال له صلى الله عليه وسلم ان كنت اقصرت الخطبه فاعرضت المساله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت عالم مساله قلت يا رسول الله عن اني عملت في الجنه اوجست ذلك واتيت بذات قليله قليل المباني لكن الحقيقه كثيره المعاني فانت اوجست الخطبه ولكن أعرضتاً عن أعظمت المسألة وهذا لماذا؟ لأنه يسأل عن شيء عظيم يسأل عن عمل ندخله جنب سبع عبادي من أولهم إلى تأخيرهم من الأدب والمسلين والصحيح. فاكتابعينا نوم سيء إلى يوم الضيق إنما هو لتحقيق هذه الغاية فكل الناس يرجو وإن أن ان يؤتي الله اربعه شد بقول اي طائعين في وقد قال الله عز وجل فمن زحزحا عن النار وفئ الى الجنه فقد فاز سبح الله تبارك ذلك بذلك فوض فاذا ذلك لما سال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن مسألة عظيم ذات قليل، ويشبهه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قل لي أولا في الإسلام لا أحد بعدك عنه فقال لربنا صلى الله عليه وسلم كل ثابت ولي ثم صح هذه كلمات قليلة لكنها تحمل عمل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يمنح هذا. السؤال الذي جاء بكلمات قليله ينال الى اجوبه كثيره واوجد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في جوابه الى افضل الاعمال في ذلك الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعط النسمة وفك الرب اعط النسمة في النسمة هي كل ذي روح كل ذبح يسمى حتى الدابه ولا نسمة لكن مرات هنا عفل الناس أي عفل الرقيق لما من ولد يعطقهم بحيث يدعونهم أحراف أعطق وفك وفوق الرد على ذلك عفل الناس هو يشتري العبد أو أنا عينه ثم يعطق ولما فقدت فهو أن يشتريك مع غيره حتى يعطي هذا العبد او العبد فهذا الرجل اشمل عليه قومي صلى الله عليه وسلم اعطت النسمه وفك الرقبه فقال له اوليستها واحده ان أولي عطتك او عندها وفك الرقبه واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عفت النسمه ان تعطيك اي وفكر أن تعين على الضغط وهذا من الغنوخ يصل الله ببارك كرم الله صلى الله عليه وسلم قال والله تعالى الله اكبر فضلوا فاذا اذا اعطى كان ذلك سببا في بقوله الجيد قال الله صلى الله عليه وسلم او المنيحه تروه هي وينتفع بحلافها ثم أيام اليه ايام او بعد أو سنه على حاله القران عليه فيكون الناتج من هذه البهيمه لهذا الجار او لهذا وكذلك يذكر في ذلك ان ينتفع بصوفها كما تركض هذه وما ينتج منها من صوف او وبر او لبن به لمده سنه وفي رواب مروح أي رسولة لبن يعني أنه لدي منيحة حزيلا أو منيحة لا تهد لبن كما يملحه هذه المنيحة التي هي من أفضل ما عندها من المنائح كونها تعطي لبن فلكأنه لا يتخلص منها وإنما يرجو الله عز وجل فهناك طعام هناك طعام بطعام قال بل فعل الرحم فيعطي في الرحم اي الرجوع فيك والعطف عليهم مما تجوء في هذا من الحديث والرجل المطلق كما تقدم ثم قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم لم تطق ذلك انا ارى انه لا يسمح ان يشتري الرقاب بل لا يستطيع فعيلة على عدتها وليس معهم قيل كذلك يصل به قرر وشغل النبي صلى الله عليه وسلم فالدور أخرى يستطيع أن يصل إلى ما يرد من فقول هذا قال أأمر بالمعروف وإن أحدك فأأمر بالمعروف ففي دليل على ان الامر بالمعروف والنهي عن من موجبات جهل وخيريه كما نعلم فانها بالمعروف وفي انتهاء المنكر او في امر بعضهم بعضا بالمعروف ونهي بعضهم بعضا عن المنكر كما قال الله عز وجل كن خير امه اخرجه للناس تامرون بالمعروف او نعلمون المعروفة هو كل ما عرفته الناس واطمانت اليه من الخير ورغب الشارع بفعله من الطاعات والعباده من المعروف والمنكر وكل ما قد فهم الشرع وذمه فيصل المعروف وينعى المنكر عن الواجبات التي اوجبها الله تعالى على هذه الله تبارك وتعالى منكم قمة يأصير ويأمرون معروف وينهرون منكر وهو سكاة المؤمنين كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنين بعضهم الأولياء يأمرون بالمعروف صنعا ينكر ويخطون الزكاة يطيعون الله ورسوله بذلك سيرحمهم الله من أسباب رحمة الله ومن رحمة الله أنفاره وأنفنها عن المسلم فإن لم تطق ذلك فإن لم تطق ذلك فإن لم تستطع ذلك فكف ذلك إلا من وهذا كل الناس لكم ولكنه صعب ومعسير فالرجل مننا قم عليه لا يطيع الموس لا عند المحل يجب يطلق لسانه السبع الشتوي ويغيث والذن والهمز والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خير او نص قبل ان تتكلم دعوا الكلام على الشرع هل هذا فيه خير ام لا ستنال صلى الله عليه وسلم معه لا الناس لا تقول يفعل كذا وكذا وكذا حتى إن علمت على فلال أنه يفعل كذا وكذا فإذا أن تصبر عليه أن تدل له مصير لا يخطأ فرص لا تظن يفعل كذا فلال يفعل وانما اذا علمت منه ان ياتي بنقيصه او بمعصيه فعليك انصحك واتيه النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما الوقوع في اعراض الناس فهذا من الاذان من اعظم الذنوب عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعامل وهل يحب الناس على فجوههم او عافرهم في النار حصائر السنتهم صلى الله عليه وسلم قال مسلم من سلم المسلم من لسانه ويجب مسلم الحقير لا ألقى أن الكبر رحمه يعطي ويصالي لديه ثم يؤدي المسلم بلسانه ولقع فيه وإذا كان الذي يؤذى من أهل العلم ومن أهل الطفل فالمعصير في حقه أعظم إذا أديه رجلاً من أهل العلم واهل الصلاح أو من المقتدى به هذا عظيما من ابواب الذل كان تعلم من المقتدى به بيد جباختهم تصد الناس عن السمع وعن الاقتداء بهم، الناس على الهمسك حساب في التسبيح والتحميل والتكبير فان ذلك الذي ينفعهم يوم القيامه وهذا الذي يجدهم في صحه اعماله يوما وهذا الذي يرفض عنه قبره واما هذه الجنود التي تقن فان التوبه منها ان يستحي من اساء اليه يدعو اليه فلم يقل انا قلت في حقك ولم كذا وكذا فسامعني قلنا يوم القيامة يخرج من حسناته، ولم زينك الشيطان يقول لك أنت قلت ما فيه نعم قلت ما فيه، لكن النبوة سلم سلم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبه ذكرك به ذئرك قال رسول الله صلى الله عليه إن كان في ما من إن زال فيه ما تقوله فقد فتى هذه